فَإِن تُبَتُّ فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيَتُمْ فَعَلِمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعذابٍ أليمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَعْقَصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ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 قُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إلَّا هُوَ وَلَا ذِمَّةُ وَأُلَاءِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوْا الْزَكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ أَيْمَانِهِمْ دَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوهُ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا وَنَكَتُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَأُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قاتلوهم يعذبهم الله بايديهم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحب الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالٌ قتَرَفْتُمُها وأموالٌ تخشون كsadها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله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 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا وما أمروا إلا إلها واحدا. لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون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 كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر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 إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلًا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلِّيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ عَفَى اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ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 وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له كَرِهَ ولكن كره اللهم بعاثهم فثبتهم وقيل, وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الْأُمُورَ حتى جاء الحق وظهر أَمْرُ الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا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 وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقَبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا, ولا يأتون الصلاة إلا وَهُمْ كُسَالًا وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَالِهُونَ فَلَا تُعْجِبِكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ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 ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله, وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحْقُقُ أَيِّ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّهُ مَيْ يُحَادِرِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّ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 يَأذُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوُنَّ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقَبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُ اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْقُفَّارَنَا رَجَهَنَّمَا خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ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 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم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 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر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 يعتذرون إليكم إذا وجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم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 صالح والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله, عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات, وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العصرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رأف الرحيم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه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 ان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا وَلَا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون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 فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عليه توكلت عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ العرش العظيم